فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بَاسِقَاتٍ لها طلع نضيد رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةً ميتا كذلك الخروج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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخنود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقول